وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَلَكِنَّ كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَّى كُلُّ نفس كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل ما كسبت وهم لا